ما في ضمن بعض من من الشباب حفظك الله أن مجافات الكفار من, من هم مستوطنون في في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع و ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم فما هو ذلك من قتل هذا المسلم الذي أدخلت الدولة هاملا ولا قتل أصوات ولا تعدي عليهم بل تحلو لهم الشعير. هذه مسائل يحكمها الحكم الشعائي. واذا لم ينزل محارم الشعائِ، وإذا ما نزل المحارم فنفيها فقط النفيها لولا سوء والتوديه الخير والتعاون مع الخير حتى يحكي وشاء الله. أما من عمل ناعم لمد يده ويقتل أضر بالآخر لا في حتى يحكي الله في إلّا الله وإلّا فظ واجبه النصر واجبه التوديه الخير واجبه واجبه كربون فر ذلك أحسن هذا هو أحجبه. فتقوا هذا على الشباب لأن إنشاره باليد في قتل أبطال يترتب عليه شر أشر وأشد أكبر في هذا الشكل كل فلول سبعة عجائز وراءنا حافظك الله القضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أو إنه حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين التغيير للجميع الرسول راح يفر عنكم ممكن راح يغير بيده هذا ليس طريقة الإنسان هذا كان يحلو هذا اللي شابق خلينا لاحق التغيير بيد لا بد أن يكون عن كل مترخ لا ترتباير أخو أكثر أخبار شغل أكثر مش عيد بيد في بيته يعيش على أبناء على زوجته على حجمه أو موظف في الهيئة صناعة الصلاحيات يغير بيده فلا يغيش الا نساله في الصلاحيه لان اذا غير البدر يترتب له اخر شر يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه, وبينه وبين الدولة ولكن يغيب النساء استغلها يا فلان هذا لا يجوز هذا حرام عليك هذا واجب علمي الله الا بالله الشرعيه واللي من نساء اما باليد فيقوم في محل اطلاقه في بيته في من تحت يده في من زلزله ومجاهه السلطان او زله أنه يأمر فيه بالمعروف كالهيات التي يبروها السلطان ويأطيها صلاحيات أو أمرها يأطيها صلاحيات ويغيرون بخد الصلاحيات التي يأطوها على وجه الشرعيين الذي شرعه الله ما يزيدون عليه